ابن آدم. العلم علمان. علم في القلب فذات علم النافع. وعلم عن اللسان فذات حجة الله عنا ابن آدم. فهكذا يحببنا العلم علمان. علم الفضائل وعلم المتاعي. الحسن في الصلاة. هذا يأتي بعلم المسائل بعلم المسائل لأن كثير من الناس يسلون ولا يقومون بها غيرون صلينا معناه قمنا بالصراف كان رجل يصلي في مسجد دمشق فالعاوة رضي الله عنه لما رآه كان يصلي في صلاته كان مستعج في صلاته لما رآه سأله منذ كم كصلي هكذا قال منذ أربعين سنة قال زيفه ربي الله عنه لو مت على هذه الصلاة الذي صليت هذه لو مت على هذه الصلاة لم تبعث يوم القيامة على دينه عليه الصلاة والسلام لم تبعث اليوم القيامة على علي على ديني عليه الصلاة والسلام من مات على دينه يقوم على دينه من مات على دينه يلعث على دينه فعلينا أن نتمر يكون ضبيدون فتكون في جميع الأركان في جميع الأعمال في الصلاة فهكذا يعلمنا العلم المسائل. علم المسائل في مجالس العلماء لأن الوسط بين الكتاب وبين المتعلم أبو السبب. لأن التعليم السهام تعالى من السهام انا قراءه من الكتاب نعمل الشيخ يخبرنا ان يقول فيقن زياره ابن الماء هذا العالي معرض هذا العالم كذا هذا العالي كذا هذا العالم كذا هذا العالم كذا هذا العالم كذا. هذا العالم كذا. هذا العالم كذا الشيطان هو يبعذنا من العلماء ونقع في العالة طيب هو معارض الضغم اللي على حالي لأن المعاربة بسبب عدم المعرفة فماذا علينا؟ ماذا علينا؟ نوضع لهم أحوال ونوري, ونوري أمامهم أحوال جهدنا واحد الأمة ما تشاهدنا في هذه الجولات وفي الخروج نزورهم نكرمهم كما يقول الشيخ نتيقن على الزيارة من العبادة كما احترام العلم العبادة احترام العلماء العبادة طيب ومعلم الزابة عليه ماذا علينا؟ لا لا أستفيدهم؟ أبداً لأنهم عندهم عيح، عندهم العلم فنستفيد من علمهم كنا مرضاً في الحج ففي الحج في الحرمين نحن دائماً بعد المغرب في الحلقات في الحرمين الشريفين حلقات في حلقات الفرقة وحلقات مناسك الحج فأنا دائما شابا في المذاكرات ومكان أجلس في حلقات ثانية في في في حلقات العلم وصلني صلاة المغرب عند ال... عند أحد من العلماء. وصلنا وقالب هنا وقالب في حلقات فمرة كنت جلست في حلقتي فكان أحد من العلماء وبيّن بيان بيّن بيان في مناسك الحج بعد ذلك وقع في التبليغ وبين بيان خلاف هذا الجهد طيب سمينه ثم تكلم قليل الشيخ اللي هذا الشيخ يوسف في الاحباب سمعنا هذا كلها وبدأنا يعني كلام لا لا ينتقل ولا يبين سمعنا كله لما أنتهى البيان قريب أذان العشاء. فقلت لهذا له الميد الذي كان جنبي أنا الشيخ. فقلت له من هذا الشيخ؟ استفدنا به ما في جاهه في والله يطول عمره ويبارك في حياته. نحن ما سنعلم إصلاحه. اللهم وكن مستحضر. احتفظنا كثيرا وكان اسلوبه وبيانه سهل جدا ماذاك انت كلما في التبليغ. لما ارتمينا قلت لهذا التلميذ احتفظت كثيرا ولما رأني في هذا القميص القصير وكلمته قال من اين انت قلت انا جيت من نظام الدين قال من جماعة تبليف قلت نعم من جماعة تبليف قال هل تعرفه شيخ الياس قلت نعم أنا عارفه قال تعرف شيخ يوسف قلت نعم حفيده أوه هو مات يا قنا والذي كان معي هو قال له أنت تحلف بالله هذا هو وقال نعم فوت تهشى والتغربة والتغربة وقال هل سمعت من بيان الشيخ كلها؟ ما بدأ انها قلت ما شاء الله سمعت كلها ثم دعوت للشيخ وما شاء الله كانت بحر في علمي بعدما قام الشيخ من الكرسي وهذا الكلمة الذي معه يقرأ عليه كتاب هو ما شمعه وأخبره بما فعله وأخبره بما فعلته يوم الثاني نفس الوقت أنا عزمت أن أجلس نفس المكان فأنا جئت قبل المغرب. ورأيت من مكان خالي جلست مذاكرة الأحباب قالوا اليوم عليك المذاكرة في حية الفناء قلت لا, لا أنا, أنا اليوم مشغول لا أذر فجلست نفس المكان وجاء الشيخ والله لما رعاني كان كانوا أنه سمع في هذا العمل وسمع في مشايخ القائمين بهذا العمل مبتدعين كذا كذا كذا يعني كلام غير منافق جدا. لما رأني عانقني وجلس على الكرسي وأول ما قال قال أن هذا العمل الدعوة لا نجاة إلا به الشيخ يوسف العلمي لا كان يقول. الداعي لما يتحمل في هذا الشديد فالله سبحانه وتعالى يجعله السبب في هدايه المدعو فيا اخواننا علينا كيف كيف يتحمل في غير من السنه من علماء اليهود ماذا فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرزه بذل طلب وطلبه قبل نهاية المدة واخذ من مجانع قميصه وفعل ما فعل لي عليه علي الصلاة والسلام بعد ذلك كيف دخل الإسلام فيحظ منها علينا ان نستفيد من العلماء وان نزورهم ونستفيد منهم ونتعلم العلم لان العمل كما هو المردود بالرياء مردود بالجهالة كذلك الذي يعمل العمل بالجهالة الله يكبره المسائل بعلم الفضائي. نتعلم نتعلم الرعد باليقين ونسمع الرعد باليقين ونقوم الأعمال نقوم بهذه الأعمال في هذا اليقين فحق لا يحبونها الله عز وجل ولكن إذا نذفر لست الشيخ الليث رحمه الله يقول لما نذكر الله عز وجل بدون استحضار الله عز وجل بدون استحضار الله عز وجل فيأكل فيأكل ملذ فيأكل ملذ لأن استحضار الله عز وجل تذكر الله عز وجل هذا هو المطلوب كما قال عيسى عليه السلام لما تذكر الله يكون اللسان قد تابع للقلب لأن النزق والغفرة هذا كفي القلب فنسقّر الله عز وجل بالاستعبار الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل المؤمن إلا بحُرُ إلا إن بحضور قلبه إلا بحذور القلب يعني قبول العمل يحذور بقلب فعلينا علينا أن نهتم بحلقات ثم نقوم بهذه حلقات التعليم في المساجد ونأتي بالناس إلى حلقات التعليم كان أبريل رضي الله عنه هو محدث بل إمام المحدثين رماؤ المحدثين في الصحابة ومن بعدهم كان يتجول كان يتجول بنفسه في أسواق المدينة ويقول الناس ما أعجزكم يا آل أسوق في مسجد آل أستاذ والسلام هناك هناك يقسم الميراث وأنتم ها هنا فالناس ذهبوا للمسجد وراوا هناك ما المال والميراث ورجعوا وقالوا عليه هناك حلقات التعليم والمذاكرة في الحلال والحرام قالوا نعم قال هذا مراسة عليه السلام مع انه محدث وامام المحدثين ولكن يتجول جولة تعليمية في حلقات يعني في السوق كان يبدوه ويدعو الناس إلى, الى, الى, الى حلقات التعليم فيوميا أقل لقليل ساعة ونصف لتعمير المسكين الحمد لله لنا نحن نقول دائما من الأحباب الذين يفرغون ساعة ونصف أقل لقليل فيقوموا بحلقات التعليم في المسكين ويأتوذي بالناس بالترغيب نقضا إلى حلقات التعليم لأن هذا من أعماد المسجد وهذه الجولة لماذا؟ ليس أن نحن نقوم بحلقة التعليم والناس لا يشاركون لا نحن نتجول حتى يأتي في قلوبنا اليقين بهذا الوعد يأتي في قلوبنا الوعد هذه الجولة فلنتظ الناس إلى حلقات التعليم من بهم فيأتي اليقين بهذا الوعد في طالبنا في أعراض الكرام علينا أن نذكر الله عز وجل لاستحبار الله عز لكل عمل لكل عمل هو فضائل اليوم الجمعة الله يقتصلون عادة بعد أن كل يوم فكما يغسل كل يوم يغسل يوم الجمعة بدل استهبار وفي الحديث الغسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر انسلال انسلال الظنوب من أصول الشعر هل في أصول الشعر يدخل الزن يعني تطهير كامل، ولكن النقص في بدون احت... بدون احتساب، لا بدون استحضار هذه الفضيلة. الوعد من فضائل الشيخ يوسف رحمه الله يقول: جميع الاعمال قبل العمل لو نكون مع الناس في المذاكر في الفضائل، ولو نكون منفردا فعالينا المراقبة الفضائل نتفكر ما هي الفضائل أنا أذكر الله ما هي فضيلة قلب سبحان الله عاد من من جبل أحد أي عمل نعمل به أولنا استحذ الفضيلة فيه فيكون يعني فذا يكون المرض بسبب الفضائل بسبب البعض فهكذا يا أحظمنا لما بهذه الأعمال نتعلق بالله عز وجل فالماو سبحانه وتعالى يصلح بيننا وبين الناس من أسلح ما بينه وبين الله أسلح الله بينه وبين الناس من يودي حقه العباد من يودي حقه عز وجل. والله رأينا هذا الذي لم يودي حق هذا هو لا يودي حقوق الناس لأن نظره في بعض أعماله الفرادية وهو لا يهتم بالمعاملات المعاملات أخوه المعاملات فوق العبادات لأن وخذق للعبادة وما أخلقت الجن والإنسى إلا ليعبدونه ولكن بالكسب الحرام بالكسب الحرام كيف ينبت لعباداته ثم مع هذا يقول دعوتن دعوت الله ودعوت الله فلا يتجاب ألا لك الإجابة مخصبك حرام ملبسك حرام مدعمك حرام يعني عندنا لك الإجابة فأهم الشيء أهم الشيء لأن هذه دقمة صغيرة تعين قلوب لا بات فيه كم الأشياء تباع وفيها الحرام قلوب أغلب حلال أقل حرام الشيخ رحمه الله كان يقول نحن نرى هذا بسيط وكان يقول هذه اللقمة التي نأكل بها التي نأكل بها هذه اللقمة في عينينا صغيرة ولكن هذا مثل البحر والتخيلات هذه؟ نسم الدرر لا الدرر خيري. كالبحر في البحر الدرر في البحر الدرر فلا يكون الماء صافيا فيكون الدرر صافيا فالتخيلات الفاسدة والوسابس الشيطانية كل هذا بسبب هذا نقل الحرام لأن المحصول قد يمال بعلامته وعلامتها التقوى والمتقي لا يقبل الحرام أبداً كان ابو بكر رضي الله عنه كان في الجوع وخادم هو ثابت الطعام وكان هذا الطعام بمال الحرام لأجر الكهانة لأجر الكهانة كانت في زمن الماضي كان في كهانة وبقي أجره عند أحد فلما مر عليه هو أعطاه أجر كهانته فاشترى به التعام وأعطى به يابغى شدي خديلاه. لما اكل لقمة سأل من اين هذا؟ قال كذا وكذا. فاستقاه مستقاه لأن كان في جوع واللقمة هو نجر تحت في قاع المعدة فيها لبده. فقل له اشرب الماء فترب الماء في طوره كبير وشرب وشرب وشرب واستقاها واستقاها كالذي ينذف اناءه هكذا كان ينذف اناءه قبل ان تخدم هذه اللقمة فيحببنا الايمان للتقوى واهم الشيء مكاسبنا لأنه بمقصب الحرام لا يخون العبادات أبداً لأن ينسى الومي هذا المتينة العمل نحن ركمنا السيارة مرة في السفر فالسواق هو نسيا وساحب المحطة البندي هو نسيا وهو جعل الزيت غير عادي السيارة السيارة لن يتتحرك تجي ماذا؟ خيبت سيارة هو يفتاح هذا يجرب هذا ويعمل هذا ولكن السيارة لم يتتحرك فبعد ذلك فبعد ذلك وتذكره فسار الساحب المحطة اي ذي براضي فيه؟ هذا. قال إنها لله وإنها لله هذا السيارة بترول وانت وذاتها دي برن غير السيارة غير هذه السيارة شوف مكنا في الحقين للوصول من هنا إلى مسافة جدا المؤمن كيف يصل إلى الجنة لهذا سفر البعيد مع أكل الحرام كيف يمكن كيف يصير بصره من الحرام؟ ما يستطيع من جهاد الشرايين يجري ال ال الدم الحرام. الشكر دائما المعاملات قبل العبادات. معاملات قبل العبادات الناس يعدوا كم كم كم كم هو حجة وكم صلاة وكم ختم القرآن وكم هذا وكم هذا وكم هذا. فالذي ينظر إذا عباداته يصل عن المعملات والشيخ يصير ندان يقول الذي لم يحتم المعملات كأنه هو يعمل جميع الأعمال لمن؟ لغيره لأنه لما ياتي يوم القيامة لعنده الأعمال كالجبال فياته أهلا ثقوق في فيأخذون عباداتهم وزكاتهم ونفقاتهم والحج والجني الأعمال صلى الله عليه وسلم ماذا فيندهم من العمل؟ من المعروف فيوخذ من ذنوب حين الحقوق يطرح عليه. صلة ريحة النار هذا العادل الذي كان يعبد ربه فانا يهتم من العملات فلهذا الطهارة قبل العبادة. قبل الطهارة قبل العبادة. الطهارة قبل العبادة. الطهور الطهور قبل العبادة. لما الطهارة؟ العلماء قالوا. طاهر بال مكان وطاهر باللباس وطاهر بالجسم. ليس فقط هذه الطهارة ظاهرة بل بل الدم الذي يجري في داخل الجسم هذا كذلك يكون الطاهر لحقوق الناس لحقوق الناس. يكون ظاهر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عاملا على الحنش وخرج منها خرج من الحنش ومشى إلى إلى مدينة منورة على الأقدام. سافر سفر بعيد. لما رأه رضي الله عنه وكان حاله متغير. فقال انت هذا ماذا... ماذا قالت نفسك فقال يا بمين ألست تراني طاهر الدم؟ ألست تراني طاهر الدم؟ ماذا أنا طاهر الدم؟ يعني ليس عليه يحبق الناس أنا... أنا طاهر الدم ما قتلت شيء ولا علاقة شيء لشيء. ألا ترى أن الطاهر الدم؟ فلا بد أن يكون الطاهر الدم كما هو طاهر اللباس وطاهر مكان، لأن أمامنا فقط مجازة ظاهرة. الربا والله الربا الربا مثل المجازة الظاهرة. الشيخ سيد رحمه الله كان يقول. الذي الذي هو يكتسِم بالربا ويأكل بيد أمه كان يقول كل الذي يأخذ الخنزير كل الذي يأكل الخنزير بيد أمه <تصفيق> هذا الحرام وهذا الحرام ولكن ولكن يقول لا الربا هذا ليس من الخنزير الحرام حرام سواء الحرام حرام سواء هذا الحرام وهذا الحرام النجاسة حكمية والنجاسة مرئية الذي يراه الناس بعينه والذي لم يراه بعينه فهذا سواء ام لا؟ الرجل أنا بدني من رجاسه ملئي هو يرنك بنفسه أي طهره طهره ولكن هذا الرجل في حالة الجنابة في حالة الجنابة واغتسل من زوجي. يكون الظاهر ما مع... ما مع... ما مع... عارين من الجنازة ولكن في حال الجنازة هل هذا يصلي؟ <تصفيق> ألا تتراه ظاهراً يسموه نظيف؟ ألا ألا أليس يسمون نظيف؟ نظيف يسمون نظيف ولكن هو في حال الجنازة لا لا يصلي ولا يقرأ في هذه النظره فهكذا يا احمد بن الشيخ يقول هذا المكاسب الحرام كل نجاسه كما ان هذا استقيل هذا فهذا هو المقصود بهذه القاله توسعه توسعه نظاهر انفسنا للمكاتب الحرام فنريد البيئة ونستهد في هذا السبيل فالله سبحانه وتعالى بعدنا بهذا الجهد الهداية فلما نستهد ونستقيم في هذا العمل، فهذه الأعمال أعمال نبوة أعمال نبوة فيها ضمان الهداية ضمان الهداية. في هذا الزمان الهدايا فيحضبنا نحن نهتم ونستقيم في هذا العمل فالله سبحانه وتعالى جعله سبب السبب الناس، لأن الخروج في هذا السبيل خروج في هذا السبيل هذا مثلاً الماء الجاري، الماء الجاري هذا يكون طاهر ومظهير كذلك وإذا بقى فيه نجاسة يطهيره ويزيله هذا الماء الجاري، الأمة مهما تكون يعني متحركة في هذا في هذا السبيل فتكون الأمة صاهرة. ومتحرة <تصفيق> الذي يقل شهر السمين مغفرته في بدايته هذا في بداية رجعه الرجل قتل مئة نفس مئة نفس وأراد إسلاح نفسه وخرج وما بقي الوقت في حياته وماذا؟ فأتاه الملك الرحمة وملك العذاب من أيك الرحمة والعذاب؟ كلا وسبحانه تعالى ماذا فعل به؟ ماذا فعل به؟ أمر هذا الأرض أن تضاعي وأمر عجل الأرض تبرد. فغفر لهم. فيحبنا كذلك نحن من يسلاحنا شو سناء الله سبحانه وتعالى يثبتنا عليه على هذا الجهد وأن نتيقن هذا الجهد الحدأة وتفكيه نفوسنا وإلا لا لم نتيقن به فلا نستقيم عليه هيأت الملذ فأن نتيقن هذا الجهد جهد الأنبياء وجهد الصحابة كما الله سبحانه نسرهم واحداهم لهذا الجهد فالله سبحانه يهدينا وينصرنا بهذا العمل درس قران اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے صلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ بچوں کے لئے صلاحی اور بہت Mm -hmm. Www